「すべてのことは私のことは私のこと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 ي و س و ع ه ا ة ع ا م ل ة ي ل ل ع ل و ص ا ل ا س ل ا م ي م ن س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ط م ي